الله تقبل من ترك دار الاحباب هجري بالعزه وبغى في حقي كل مرتاب نفس انتصف من ترك دار أجريب العزة ويبغى الشهادة مدار فكر في حكي كل مرتاب نسنت انتصف على المجاه القرادة هذا عند تلعاتي لرقاب قبل انعشق عشت ترفو الوسادة وما درن الموت له طبيب فاتح الله عياده له طبيب فاتح الله عياده يا ولد حرور نكعب مصر الشريعة يسنا في مراده حر انت عود يعتلي كل مرقاب لتاخذ في دين ربه هواده هاجر وفل الذل تذل يعقاب منافس في جناح القرادة من يوم يومنا ضربوش وجموع الأحزاب قلن على أهل الدين جمع عتادة قلن على أهل الدين جمع عتادة بحج ما طلت يا رب ضد الإرهاب من في الحقيقة ضد راعي العبادة شف الفتاة دمع العيان سكاف شف الشرف ينداس غصبو عمادا والدعاء جوز تنس ردام عصام عدت به الذكرى ليوم الولادة الموت يا يم للرواحنها دنيا بدون العز ما به سعادة دنيا بدون العز ما به سعادة موت الأدمي في مهدا لمت يا يوم بي رب الأربى يقبل المجتهد في جهاد يقبل مهر عبد من الموت ما بعمر خايف من معذاب والي ذكرت قصتي عند الأجناب تصبري والصبر يبغى جلاد كل لهم اللي حصل فاخر وعجاب لو كان من سرحزني حزني زنادا لو كان من سرحزني حزني زنادا في عشانا صوت الرصاص أصبح من الوقت عاداه استغر على طاها وغافر والاحزان فين الفجر يطرد بياض سواده والصبح يمضي بين مدفع وذبا ومجالس فيها الهدى والإفادة سعادة مذاقها لا بسلكا لذاقها رعي البلد في بلاده لذاقها رعي البلد في بلاده